يجعل منه قديدا أو نحوه فيظهر أنه عليه السلام غلب جانب الصدقة يعني قسمها لل يعني أو, أو أكثرها أو كلها إلا القليل على المساكين ودليله التصريح من علي رضي الله عنه في الحديث المشهور يقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها واجلتها على المساكين كلها حتى الجلود لانهم ينتفعون بها المساكين المساكي. وحتى الاجله الجلال هو كساء تهفى يعطاء يطرح على الناقة والبدنة على ظهرها يحفظها من الطير الذي قد ينقر جرهها ويحفظها أيضا من الشمس أو من البرد أو نحو ذلك أمره بأن يتصدق به وقال أهديناها كلها فلا نستعيد منها شيئا مما كان عليها حتى القلائد التي في رقابها وحتى القيد العقال الذي تعقل به كل ذلك أهداه فلا يرجع منه بشيء فقوله على المساكين دليل على أنه قد سمع على المساكين ولم يذكر أنه أهدا منها شيئا فنقول لعل التفليس في الأضاحي خاصة فأما في الهدي فالغالب أنه كله يتصدق به او يعطيه من اخذه لان غالبا انها تذبح علنا على مراى من الناس الهدي يذبح بمراه والاضاحي غالبا انها تذبح في داخل اللوح فيكون هناك فرق فيغلب في جانب الاضاحي التقسيم والاهدى والاكل واما الهدي فيتصدق به كله ويعطاه من طلب ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا لقول علي رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وانأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من نحن نعطيه من عندنا متفق عليه الجازر الجزار الذي يسلخها ويقطعها ويعمل في إفلاحها ونعلم أن صاحبها عليه ان يهيئها للانتفاع ولا يكفيه ان يعطيها المساكين حية بل يهيئها فاجره ذنفها عليه واجره سلخها وتقطيعها عليه ايضا فما دام كذلك فإن عليه جميع ما تحتاج اليه فلا يجوز له أن يقطع منها قطعة للجزاء ويقول هذه أجرتك بل نعطيه من غيرها دليل ذلك هذا الحديث وهو قوله عليه السلام نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه أجرة منا لا منها وذلك لأنه إذا اعطاه منها قد نقصها على المساكين الذين هم أهلها وإذا تولى المساكين يعني سلخها إذا ذبحها صاحبها ثم تولى المساكين يعني تقطيعها فلا بس دليل ذلك رواية من شاء اقتطع يعني كانه قال من أراد قطعه فلي وليسلخ جلدها مثلا أو, أو ليقطعها كما يريد لكن الأصل في السلخ والإفلاح أنه على صاحبها لا. وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم ولأنه باشرها وساغت إليها نفسه ولمفهوم حديث لا تعطي جزارتها شيئا منها قال أحمد إفناجه جيد ويجوز أن تعطيه ولكن لا تعطيه على انها اجرته بل تعطيه اما كهديه واما كصدقه إن كان من الفقراء والمستحقين اعطه قطعه منها وقل هذه صدقه هذه أضحية او هديه هديا وانت من جملة المستحقين هذه اجرتك كامله وهذه صدقه عليك وان كان من الجيران أو من الأصدقاء ونحوهم فلا تعطها على أنها صدقة بل على أنها هدية قل هذه هدية منها لك لكونك من من يهدى إليه وهذه أجرتك كاملة غير منقوصة الممنوع انما هو إعطاؤه منها على أنها أجرتك تحسم منه لئن ننه او جرت هوايه استفي بها عند اجره واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظهره الى الذب لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأكل من ساره ولا من أغفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وفي رواية الله ولا من بشرته فين فعل فلا كدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم الغيظ عن ام سلمه وقد اشكل على كثير من الناس وقالوا كيف يمنع من اخذ سعاله وهو لم يكن محرما وكذلك من بشرته لم يكن محرما والمنح انما هو للمحرم لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الله يعني وانتم محرمون كيف يقال انه تشبه بالمحرم حيث انه عزم على ان يهدي فلا جرى من جمله تشبهه أن يترك شعره هذه الأيام وقد يشكل أيضا على يشكل في هذا الحديث حديث عائشة الذي فيه أنها فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل بها مع أبي بكر ولن يحرم عليه شيئا كان حلالا لم تذكر أنه حلق ولا أنه قصب إنما أرادت الشهوة يعني لم يحرم عليه لم يجسن الجماع ولا المباشره ولا التقبيل ونحو ذلك مما يحرم على المحرم هذا الجواب عنه الصحيح حينئذ أن نقول إنه باق على لفظه حديث الأم سلمة ليس هناك من يخصص ما يخصصه ولا ما يعارضه فإذا دخل العصر وعزم الإنسان على أنه يضحي فلا يعخذ من شعر غأسه ولا من شعره ولا من إبطه ولا من عانته ولا من بشرته من أية بشرة ويدخل في ذلك الأظهار لا يأخذ منها شيئا حتى يذبح أضحيته الرواية حتى يضحي هذه خارج الصحيح ولكن هي مراده ولو لم تذكر في صحيح مسلم هي مراده منه وذلك لأنه ما ذكر قوله وأراد أحدكم يضحي إلا وهو يريد يتجنبها في هذه العشر لأجل أنه يضحي إذا ضحى فقد قضى ما عليه ثم نقول هذا خاص بالأخذ العند يعني القص أو الحلق عندا فأما إذا سقط شيء بغير عندا فلا يضع فلو مثلا أنه غسل رأسه يغتسل مثلا لجمعه أو لجنابة فتساقط شيء من شعر راسها ومن شعر لوحيته من شدة الدلك فانه لا يقال انه احد لانه ما تعمد ذلك ولا قصده وعلى هذا نحن الان نفتي النساء بجواز غسل رؤوسهن وتسريح الرأس وترجيله ولو سقط منه شيء من الشعر وذلك لأنه ليس فيه أخذ شيء من السعال عن انما إنما فيه تسريح السعال وترجيله وذلك من داب العادة ليس فيه شيء مما يتأمد أخذه فلا بس بذلك إن شاء الله إذا كانت المراه سوف تضافع نقول إجيزة لها إنما يحرم عليها وعلى غيرها ممن يجد يضحي القصة أو الحلق أو النتف عن عمد أو ما أسبح ذلك وكذلك يجوز للرجل إذا كان له جمة أن يغسلها وإذا احتاج إلى تسريح بمشب أو نحوه فليغ عن ذلك وكذلك لو احتاج إلى تسريح لحيته بمشب أو ما أسبح ذلك سقط منها شيء من السعادة عن غير عمد فلا بأس عليه إن شاء الله وهكذا لو غسل لحيته في الوضوء فسقط منها شيء من الشعر لم يكن ذلك ممنوعا لانه ليس ذو اند ثم يمكن انكم تسمعون الخطباء يقولون انه لا ياخذ اذا كان يريد ان يضحي او يضحى عنه روايه او كلمه أو يضحى عنه لن تذكر في الحديث إنما ورد أن يضحي ومعلوم أن الإنسان قد يضحي عن أهل بيته وهم عشرة أو عشرون بأضحية واحدة يقول عني وعن أهل بيتي وفيهم أطفال وفيهم نساء ورجال فهل نقول كل هؤلاء العشرون أطفالهم وابالغهم؟ ومن لم يبلغ رجلهم من رأتهم يحرم عليهم الحلق أو لا يحرم إلا على الذي يريد أن يضحي وهو القائم على البيت لما كان الذي في الحديث أراد أحدكم أن يضحي ولم يقل ان يضحي عن أهل بيته بل قال أن يضحي فلا يأخذ دل على أن الحكم خاص به هذا هو الأقرب وعلى هذا يجوز أن يحلق رؤوس أولاده إذا احتاجوا إلى ذلك وكذلك بناته ونحوهن فإذا كانت المرأة تريد أن تضحي وتشرك مثلا أبويها أو نحو ذلك فإنها هي التي تمتنى وأما أبواها فلهما أن يأخذ لأنهما لم يريد أي يضحيا وإنما ضحى عنهما غيرهما لكن الذين قالوا يضحى عنه أدخلوا من يضحى عنه في الحكوم خصوه بالمكلف قالوا غير المكلف لا اثن عليه أن الاطفال نحوهم لا اثن عليهم وذلك لانهم لا يطلب منهم شيئا مشاي... من الاحكام التكليفيه إذا تعمد الحالقه او تعمد احدهم التقليم او القص او ما اشبه ذلك فلا اثن عليه لكونه غاير مطلوب منه شيء من الأحكام التكليهية و يبقى البالغون المكلفون فيترجح والله اعلم أنهم يجوز لهم الحلق والتقليم ولو كانوا يضحى عنهم ولكن من باب اجتناب ما فيه هي خلاف نقول الأولى الصبر والمدة قليلة انما هي عشرة أيام اذا قبيل دخول العشرة يعني في اليوم التاسع والعشرين من شهر في القادة يتعاهد الإنسان أظهاره وشاربه وإرطه إرطيه وعانته يحلق الزعز الذي يخشى أنه يطول ويتضرر به وعسرة أياما في العادة انه لا يتضرر من بقاء الشعر ويبقى المبتلون والغياب بالله بحلق اللحاء هم الذين يقعون في هذا المحبوب وفي مخالفة النحي وذلك لأنهم كما يزعمون لحد تعبيرهم يقولون لا نستطيع الصبر يؤذينا ويضايقون هذا الشعر الذي هو جمال وزينة هو في أنفسهم شاين في نظرهم وتقبيح فيتأذون منه فترى أحدهم يحبق لحيته كل صباح فيقول انا لا أعمل بهذا الحديث مهما كانت الحال ولو كنت أضحي أو يضحى عني وسمعت أن بعضهم يقول لأهله لا تشركوني في أضحيتكم إذا كانت تحرمني من حلق لحيتي لا تشركوني أو ما أشبه ذلك وأن بعضهم يتركوا الأضحية يقول إذا, كانت إذا كنت سوف إذا عزمت على الأضحية يحرم علي هذا فلا حاجة لي في الأضحية يقدم المعصية هو وطاعة مع أن هذا لا ضرر فيه ف... وبعضهم هداهم الله لما تركوا شعرهم عشره هذه الايام هدا الله كثيرا منهم واستمروا على ذلك الترك وتهبوا ونفعهم هذا الترك مده استمروا عليها وبكل حال فنقول هذا كما سمعنا حرام يعني الحلق ولكن لو فعل فلا فدية عليه كما سمعنا إنما يعتبر آزماً ومخالفاً للنهي مرتكبا للنهي وليس عليه فدية إنما عليه التوبة إذا قال ذلك ونسن الحلق بعده قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تعظيما لذلك اليوم لكانه يقول اذا ذبحت اضحيتك يثن انك بعد ذبحها مباشره أو قريبا تحلق رأسك فعل ذلك ابن عمر كما تمنع ولعل السبب في ذلك لعله تشبيها او تشبها بالحجاج فان الحاج بعدما يذبح هديه يحلق رأسه أو أنه لما أسفر شعره هذه الأيام كأنه بعد بالحلق وتعرفون أن الحلق عباده أن حلق الرؤوس قد يكون عبادة قربة يثاب عليه كما يثاب عليه في النسك لأنه صحيح أن الحلق التقفير نسكا نسك يعني عبادة والأجل هذا إذا ترك ذويه داما إن كان فيه خلاف نشرنا إليه بالحج هل هو نسك أو تحلل من محظور ولكن الراجح عندنا أنه نسك وإذا كان نسكا فإنه عبادة إن فعلت لله ذبيا ذوابا أو لغير الله ذبيا عقاب فإذا حلق الحالق طاعة لله وانتثالا لأمره وذلا بين يديه كالذي يحلق بعد الحدي أو بعد العمره أثيب على ذلك وإذا حلقها للمشايخ أو حلقها عند القبور أو بعد ذلك عوقب على ذلك هناك من يفعل يمكن أن ان أن هناك لعابد معابد للمشركين واما انها قبور يعظمونها واما اماكن يعبدونها اذا جاءوا اليها فمن تمام عبادتهم الحلق وقد جعل اهلها من يحلق رؤوس الوافدين تبرعا فيكون الحلق فيها عباده لذلك المخلوق واذا كان حلق الانسان لرعته انما هو لكونه يتاذى منه او ما اشبه ذلك اعتبر عادة فعلى كل حال يسن ان يحلق بعد ذلك اوصيته ويني بذلك الامتثال والقربه فيكون مثابا عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله يأتي <تصفيق> دور الاسئله <تصفيق> هذا السؤال يقول ماذا يفعل وضحها اضحيه واجبه وهي نذر واطعمها اهله فهل عليه اضحيه غيرها أم لا علما بأنه لم يجد لم يحدد حيث انه لم يقول لله علي ان اذبح اضحيه للمساكين ولكنه قال لله علي اضحيه ان حصل كذا هذا الصحيح نقول عليه أن يذبح بدلها ما دام أنه قال لله علي أن أذبح أرحيه فالشيء الذي لله نصرفه المساكين فعليه أن يذبح بدلها لأنها إذا كانت لله فعليه أن يطعمها اولياء الله ومصرف حقوقه واهل مصرف حقوق الله هذا اذا كان كما ذكر السائل انه اطعمها اهله يعني كلها فاطعمها اهله اما اذا كان تصدق ببعضها واطعم أهله, اهله بعضها فلا يجب عليه شيء لانه سمعنا سمعنا ان الاضحيه ولو كانت واجبه يجوز الاكل منها ويقول هذا نجد في هذا الزمان من يضحي عشر ذبائح أكثر اكثر الحكم لذلك وما الافضل في الاضحيه ذبح اثنتين او عشر الاصل ان الاضحيه عن الاحياء ولكن الناس توسعوا في الذبح عن الاموات وكثير من الاموات يجعلوا في لأضاحي وله العجر في ذلك ولكن نختار الموصي أنه يجعل عمحية في وقت الحاجة إلى اللحم وإذا كان الحاجة إلى اللحم قليلة يوصي بأن يتصدق بثمنها أو يصرف في وجوه البر فأما كثرة الأضاحي سنقول الأفضل أيضا مع قلة الانتفاع بها أن يتصدق بثمنها أن يقتصر على ذبيحة عنه وعن أهل بيته وذبيحة أخرى عن ابويه مثلا وامواته يجعلها فيه والباقي يتصدق بذحوم بثمنها وجه الخير إن شاء الله ويقول هذا هل يعد هل يعدوا لوي عنق اللعير ونشكره بالحذر حتى تنخر من التعذيب وكذلك تغطيه وجهها عند الذبح لا بعث بذلك ان شاء الله وليس فيه تعذيب لانه بالعاده انه يلوي عنقه هو بنفسه عندما يحتك او ما يشبه ذلك وكذلك تغطيه الوجه حتى لا ترى عنه او نحو ليس في تعذيب اذا وجد على الشخص دم جبران يجب عليه ان يعطي المساكين فإذا كان هو من المساكين فليأخذ منه نقول إذا كان عليه هو فلا يأخذ منه وإذا كان لغيره فليأخذ منه إذا كان مثلا أنه من المساكين فليأخذ من دم غيره الدم الذي يذبح لغيره وأما هو إذا كان الواجب عليه فيعطيها المساكين قوله تعالى فكلوا منها واطعموا صانعا على المعتر اذا كان قوله واطعموا امرا يقتضي الوجوب فان قوله تعالى فكلوا يقتضي الوجوب فما رايكم نقول صحيح ان الايه فيها امر واحد بهذا التفريق ولكن صرفه عن الوجود في قوله فكلوا أن ذلك من أصلحة الناس وليس فيها يعني الصدقه التي تكون في التبرع لأن الإنسان غالبا لا يأخذ عن حق نفسه فيكون واجبا من جهة ومندوبا ومتأكدا من جهة إن شاء الله لا باس يعني انه واجب في حق الصدقة والإطعام ومن في حق الأكل ويقول ما هو الأفضل أن تسوق الهدي معك من بلدك أو تشتريها من مكة الأفضل تسوقها من خارج مكة هذا إذا كانت هديه وأما دم التمتع ودم القران كلها سواء اشتريت من الطريق أو استريتها من مكة أو تسوقتها من بلدك أو من مالك ثم يقول أين نجد مساكين الحرم فلم نجد إلا من يأخذون كميات كبيرة ولا يرضون بالقليل منها مساكين الحرم تجدهم في الأماكن النائية في يعني صنادق هناك وبيوت قديمة لاطئة تجد فيها كميات فذي كلهم من مساكين الحرم وغالبهم ليسوا من, من أهل الوطن إلا هم من السكان الذين لجأوا إلى الحرم ونزلوا هناك إذا سألت عنهم وجدتهم في طريق جدة وفي حارات في الأماكن وفي رؤوس الجبال الذين أفتعوا أماكن وبنوا فيها بيوتا صغيرة تجدهم في الجبال هذه تجدهم كثير سؤالاً آخر يقول ما رأيكم استصافه على المعاقين تصدق على المعاقين الذين حول الحرم نعلم اننا راهم يصلون على المئات أي ما يفِيهم أشهره وهل يجوز أن أنصح من أراد لا يعطيهم وأقول له ابحث عن غيرهم وهل يجوز أن أقول للمعاق عندما يسألني لقد حصلت على ما يكفيك غدتك الله على كل حال نحن لا ندري ولا نتحقق أنهم يحصلون على ما يكفيه لكن لا بأس أن ننصحهم ونقول لأحدهم إذا حصلت على كفايتك فلاشتبه مستحق لأنك اصبحت غنية فلا تطلب زيادة لأنك قد حصلت على ما تكون به غنية فاذا ما تحققنا اذا انكر ذلك وقال ما حصلت على شيء انا جديد او لا ياتيني في كل يوم الا قد ما يكفيني او قد ما يكفيني ويكفي اهلي او لدي عائله نحن لا ندري على كل حال نقول يتصدق عليهم لان مظهرهم مظهر انهم من اهل الاستحقاق وهذا يقول رجل اهدى اربع من الهدي وهو حاج في يوم النحر وهو في حال الذبح يقدم بعضها وبقي البعض الآخر عاد الى الذبائح الاولى ليصرخها ووجدها قد نقصت واحده وهو متعين انه قد ذبح متيقن انه قد ذبح لكن قد يكون اخذها احدا او القيت مع ما يلقى فهل عليه غيرها او تجزئه يقع هذا كثيرا فنقول إذا تحققت أن غلط فيها أحد من زبحها أجلأت إن شاء الله لأن القفلتها وإن تحققت أنه أخذها فباعها وجب عليك بدلها وكذلك إن شككت أنه سرقها احد فباعها فليس يجزك الا ان تذبح بدله فعلى كل حال الواجب الذي وجب في الذمه لابد من اخراج ما يدل على براءه الذمه وهذا يقول من الجمع بين ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه بالبقر وبين حديث جابر عليكم بالبان الوقف فانه شفاء وبالبانها فإنها شفاء وإياكم ورحمة بانها داء ليس لدوى هو روية نحوها عن غيره ولكن بدل شفاء وشفاء داء ودواء وصح هذا الباني فيه صحيح الجامع لا شك أن الله تعالى أذاح ذهيمة الأمان ومن جملتها البقر ولم يذكر أنه ان هذا ذاع دا... دا... بل أباحها وجعلها قوتا بهيمة الأنعام ثمانية أزواج من الظائل هناين ومن المعض الهنين. كل قل آذ ذكريني حراما من الأنفيني أما اشتملت عليه أرحم من النبي أعندوا أني كنتم صادقين ومن الإبل هناين ومن البقر هناين قل آذ ذكريني حراما أم من أنهيين أما استملت عليه أرحام الأنهيين فلما أن الله تعالى ذكر انه ما حظم الذكور ولا حظم الإناث لا من البقر ولا من الغنم ولا من الإبل جل على أنها ماكوله ومباحة وحلال فكوننا نقول إن فيها داع معناه لا تجيش هذا وهذا خلاف ما عليه الامه النبي عليه الصلاة والسلام رخص بذبحها ربشها وجعل البقرة عن سبعة فكيف يقول إن فيها إنها إنها دو داء وأيضا فليس ذلك بواقع فكثيرا من الناس قوتهم البقر كثيرا من البلاد في أفريقيا وفي اليمن وكذلك ايضا في المملكه المنطقه الشرقيه في الاخطر وما اشبه اكثر ما يذبحونه البقر ويتلذذون بلحمه وياكلونه وقد ارتادوه صحيح ان لحمه اقل شهوه من لحم الابل ومن لحم الغنم يعني واقل نفعا ولكن عندما ارتاده ينظر وينظر حاجة في أكل هذا كل حال ما نقول إنه إذا كانت دواء إذا كانت داء أنه لا يجوز الأكل منها قد يكون لهذا الداء ما يفعله هذا على تقدير صحة الحديث وقد يكون الحديث إنما فيه بيان التفضيل بين لبنها بين ولحنها ذكر أن لبنها شفاء وأن لحمها ليس فيه ذلك الشفاء يقتلها يا رب العبد أن الكبيره هي التي قد يكون لحمها غير صحي لكن هذا ليس خاصا بالابل بالبقى بل الابل الابل كذلك إذا أثنت يكون لحمها غير مستساغ هو كذلك الغنى هذا يقول إلى جماعة بعض الهقرة جماعة بعض الهقرة في بيته على الشيطة من بنيات الأطعام هل يعتبر هذا تمليك يتنعنا أنه ما يعتبر تمليك وقد اختلط في كسارة اليمين هل يلزم في التمليك؟ تمليك أنت المساكين الطعام في بيوتهم أو يكفي أن تدعوهم وتؤكلهم في بيتك الصحيح أنه يكفي أن تطعمهم وتؤكلهم في بيتك وذلك حاصل به الطعام إن شاء الله فلهذا الحمد لله والله شاء الله أنه أنه أن من أطعنهم ببيته يعتبر متصدقا عليهم لكن الفقهاء كأنهم يقولون أن يتملك أفضل سؤال ثاني يقول بعض الناس يذهب بهذه إذا كانوا متمتعا إلى بلده هل يجوز هذا الفؤاد أم ذابد من التفصيل فمثلا أخذ لاجل ان ينتفعوا بهذا الطريق سمعنا الحديث الذي ذهي أن النبي عليه السلام امر ثوب ان يصلح له تلك حتى واطعمه منها حتى وصل المدينه هذا دليل على جواز حمل لحم الهدايا والاضاحي في الطريق والذبح والاكل منه وقد يستحب اذا كانت لو تركها لم ينتفع بها إذا عرضنا انه اذا ذبحها احرقت او دهنت. وقال أنا سوف اذبحها واذهب بها الى في الطريق اكل منها او أطعم منها رقتي او اجد مساكين في بلادي اصل في بلادي كن الذي يذهب في اليوم الثاني عشر اخر النهار وبلاده قريبة يصل في الليل ي... <تصفيق> مصر. يحتاج في لي الى ان يبحث هل جاء وقت من اوقاته وقت الألخية ربص الله عليه السلام في السفاق يمكن وغالب المتبادر أنه بتلك الحجة وهذا السائل يقول إن الله حى بخمس كيئة مثلاً فقال عليه أن يتصدق ويهدين كل واحدة بثلث يام يكشأ يقول شعة الكاملة مثلاً وان يقود شاه كامله يقدر شاه كامله مثلا ونصف للتصدق وكذلك الهدي هذا كل حال يجوز ان شاء الله ما دام أنه, انه سيتصدق بقدر الثلث من هذه اللحوم يجوز وليس عليه حساب أن يقسم كل شات ثلاثة افلاس بل يجوز ان يتصدق بشات ونصف ويهدي شاه ونصف مثلا الى اخره وهذا يقول اذا اعطى الجزار الجلد وقال هذا جزء من اجرتك هل يجزي ام لا لا يجزي الصحيح هو ان الجلد تابع للاضحيه وللهدي يتصدق به دليل ذلك حديث عليه الذي سمعنا بقوله أمرني أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحونها وجلودها وجلالها على المساكين وهذا يقول ذبب الجزال عند الزب يستجط عليك بعضا منها وإلا فانه يرفض ذبحها فهل يجوز أنزع نقول أعطي أجرته كاملة أجرة أمثاله وقل له شرطك هذا ليس بلزائد في عجرتك ولا بناقص في عجرتك أنا أتيت بك لاجل أن تزحها عجرتك كاملة إذا أكل من من عليه دم واجب فماذا يفعل مع العلم أنه تصدق بذورها ولكنه أكل منها يقولوا إذا كان الدم واجبا كدم الجبران وأكل منه فإن عليه أن يتصدق بقيمة ذلك الذي أكل أو يغرمه يسأل إذا يقول ما معنى قوله الترحي نص عليه الجواب أنهم يريدون نص الإمام احمد على هذه المسألة ان يروي عنه صريحة لأنه المسائل التي يذكرونها إما انه منصوص عليها مروية عنه صريحه وإما انها مخرجه من كلامه او مقيسه عليه وهذا يكون من اراد ان يضحيها لينتمغل الى الدخول العشر من العصر أي منذ العصر او من غروب الشمس الصحيح انه من غروب الشمس هل يجوز الأخذ من السائل لمن أراد يضحي عند النقاة الإحرامه بعمرة العشر صحيح هذا غفلنا عنه وهو أنه هل يعم كل أحد يعني سارق الأخ يعني الأخذ من الشعب أو يستثنى من ذلك أحد؟ ف أنتم تعلمون أن الفقهار يصحب عند الإحرام يتعاهد شعره أن يقص شعره، ما هو يقل ما عند الإحرام ويقص عانته أو إرطه ينتف الشعر الذي يتأذى به عند الإحرام وهذا ذكرنا في الحج أنه مخصوصا بما إذا كانت طويلة أو كان الإحرام مدته طويلة لأنه لو لم يفعل لطالت عليه واذا تحو وهو محرم مثلا الصحابه لما انهم خرجوا من المدينه احرموا في يوم الرابع والعشرين الرابع والعشرين من القعده وباقوا محرمين الى الخامس الى الرابع الى العاشر يعني خمسة عشر ستة عشر يوما وهم محرمون لو انهم لم يقلموا ولم يقصوا شواربهم عند الإحرام لطالت عليهم وآذتهم فلأجل ذلك نقول إذا كان إحرامك سوف يطول فتعاهد هذه الشعوب وإذا كان إحرامك شويعات أو يومين ويومين فلحاجة إلى ذلك فيما إذا لم تكن طويلة تؤذي نقول ما دام ان الانسان قد وكل من يضحي عنه في بلده وهو سوف يحج او يعتمر فعليه ان يتعاهدها في اخر يوم من شهره القعده ولا تطول عليه غالبا يبقى شيء واحد وهو اذا انتهى من امرته فهل يقص او يحلق معا لانها لم بعد العمرة عليه أن يحلق أو يقصر لأنه نسك ولو كان سوف يضحي النسك مأمور به إنما الذي لا يفعله إلا عند الضرورة هو تعاهد سعره قبل الإحرام نقول تعاهده إن كان السعر وطو... طويلا فلا بعث أن تأخذه وأن ترى ذلك بعد الإحرام او كانت مدة اليحظى عني سوف فلا ثلاثة ان تأخذه حتى لا يريد ان كانت المدة قصيرة ثم استعاره قصيرا فلا والله اعلم لا بد اعجي عم جميع جوانب الرأس. والذي يحقق المتمسعين يخلقوا من نفن الرؤوس المنصر يضعون للحج لا, لا لا يحققوا <تصفيق> <يحكو تصفيق> <يحكو تصفيق> <يحكو تصفيق> يقصروا منه كله يأخذوا يعني منه كله ويتركوا الحلق يتركوا الحق. Ja, maar ik ga hem niet aan. opnieuw opnieuw opnieuw opnieuw opnieuw En Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa Allah Allah كل غلال رحيمة لعقل فكير فواهر أمسك وفقه وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق <تصفيق> فاستقرض رجل أن يأذق الله عليه لأنه أفئة سنة فإن تضر ولم يعق عنه فقال أحمد ذلك على الوالد وقال عقاهم يعق عن نفسه الله سبحانه الله سبحانه وتحير الحمد لله والصلاة والسلام على محمد هذا الهوكل ألشق بالهدايا والأظاهر لأن فيه نوعا من العبادة وفيه شيئا من التعب وإن كانت في الأصل أنها عادة الحقيقة الأقرب أنها من العادات لكن فقضها الشر والحقها بالعبادات فألحقها بالعبادات أولا أن العقيقة اسما لذبيحة المولود الذبيحة التي تنبع عند ولادة المولود ذكالا أو أنها هكذا كان اسمها وهكذا كانت التفعال في جاهلية وتعره بهذا الاسم وأقرضها الإخلام وبقيت مامولا بها في السريره الإسلامية لكن ورد في بعض الاحاديث كراهه هذا الاسم وأنه عليه السلام سئل عن الحقيقه فقال لا أحب العقوق ثم قال من أحب منكم أن ينسكعا ولا بهذا يفعل فسناها نسيكا لهذا اختهد بعض العلماء تسميتها بنسيكا لأنها أقرب إلى العبادة والنسوط العبادة و ان سوسه الذبيحه في قوله تعالى فهديه من صيام او صدقه أو نشق لكن استقر الاسم القديم واشتهرت به وردت في الاحاديث وردت باسم الحقيقه في هذا الحديث كل غلام رهينه او مرتهم بحقيقته وهي قولي قولي أنس أقا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شعكا شعكا فقولهم أقا وكذلك يعطيقك دليلا على بقاء هذا الكل وأنها يمتزل معروحة به ثم لما كانت من العادات وجاء السرع بإقرارها أصبحت أيضا من العبادات العامة يسمونها ثمينه وهو اسم لا بأس به لكونه تفاؤلا بالتمام تمام والصحة وتمام العالم الآبية ونحن لكن يشكد عليه أن كلمة السبيلة قبل الإخلام اسم للتعالي السماء جمع سبيلة وهي الغلاقة والحجر التي تعلق في الرقاب للإستسرائي بها كما قرأتم ذلك في كتاب التوفير باب ما جاء فرقاء السماء وفسر الشيخ الشماء بقوله شيء يعلق على الأولاد يستقون له العيد ويستدل على هذا الحديث من تعلق كمينة فلا أتم الله له فلما كانت كمينة اسما في اللغة لذلك الحرب وكانه تسميتها بكمينة لأن لا يحضر الاستباة اسمها يسموها عقيقا أو نتيتا هذا من حيث الاسم أما من حيث الحكم فالصحيح أنها عسلة ولا في واجبة والدليل أنه عليه الصلاه والسلام لن يلزم كل من ولد له بأمئة أشد ما جاء بها حديث مرح وهو قوله عليه الصلاه والسلام كل غلام مرتهب بأقيقته تلح عنه يوم سابعه ويسمع وكذلك في بني الله أنه انه انه كما ربنا في كثير من الغناء النساء مكافئه ثاني وان الجاريات يثابن ف هذا والله اعلم لتأكيد الاستعلان لا انها اوعده وأخذ بعضهم فالإيمان يخلط تأتيبها من هذا الحديث مرتهن واختله الإيمان مرتهن فقال بعضهم أنه مرهونا ولا يهكو إلا بالعقيدة فإنه رهن يعني متعرض لخطب متالظ لمرض امنح ذلك تكون في خلاقك كانها زكا لذلك الرهن وانها سبب لنجاته من الاهات ومن الانظار الدنيويه ونحوهم وكيل انها ايضا سبب لخلاقه وفكه من الشياطين وثعوان الشياطين ونحوهم فيكون في فيها هذه الزائدة، هذا ما نقضي يرهب، وذلك من قال مرتهانا عن النفع يعني مجلوعنا متعذرا نفعه عادة لأبويه إن مات لم يشأ وإن خي لم ينزع وإن نزع لم يكن فيه كمن ينزح عنه هكذا قال بعضهم إلا هذا فما جاء من أنه؟ إنما ذكر أنه معلل بهذه العله ولم ينشر الحكم ف يفيد يعني لم يقل عقوا عنه ويرجمكم دل على أنها للآتبية ثم أخذ بعض المشايح من قوله مرتهن أن من أؤواننا مرهون عن السفاعة أنها تسنوا حتى ولو ما تقتفنوا قبل قبل السعب أو قبل ال... أو قبل أن يؤكد عنهم. ثم قالوا إذا كان مقتهنا من احتفاعه فإنهم إذا نبهله بعد أن مات حصل أنه يستعى لأبويه. فولا هذا إذا ولدت مات قبل ان يعق عنه سواء بقي اياما او اشهرا او اكثر ومات فانه يعق عنه يعني يثنوا ان, أن تذبح عنه لكن على التفسير الثاني وهو ان المراد مرهون عن النفر لابويه لا حاجة إليها بعد الموت. نظرا إلى العلة التي لأجلها شرعت. وهي أنها شرعت لأجل شكر النعمة. لما من الله على الإنسان بهذا المولود فإنه يسر ويفرح و يكون من سروره ومن آذار فرحه أن يشكر الله على ذلك ومن شكر الله أن يتقرب إليه بهذا القربان الذين يأكلون منه ويطعمون ويغتذف ويطعم إخوته وأصدقائه ومن عش به ذلك ليكون ذلك من السكر هكذا ذكروا العلة وهذه العلة. لا تبقى مع الموت اذا مات قبل ان يعق عنه ما مات وهو طفل في الاسبوع الاول او الثاني او وكذلك اذا ولد ثقا قبل ان يتم تخليقه فمثل هذا يعني هذه التعليلات تدل على انها خاصه بما اذا عاش وهذا هو الأقرب وعلى هذا الرقيقة كما سمعنا سنة مؤكدة ووقتها كما سمعنا أنها في الأسبوع الأول يعني تحقيق للمبادرة لكن يجوز ان تكون في اليوم الاول من ثم مقدارها تتفاوت كما سمعنا في حق الذكر والانثى فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات وسبب التفضيل زياده الفرح والفضل ايضا التفاضل المعروف بين الذكور والاناث كما ان الذكر أفضل من الانثى في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين وكما ان الرجل أفضل من النساء في الشهاده بحيث فتعزل سعادة المرأتين رجلا، وكذلك فكذلك هنا في العقيقة يفضل الذكر فيزاد له لأن الفرح به أكبر والاغتباط بإرادة الذكري أسرر فلا جرم كان اكثر فيغطوا عنه شاتان وإستعت عند العرب اسم للواحدة من الغنم، من ذكورها وإناتها من ضأنها أو معزها فإذا ذبحان إثنتين من المعز ولو من الذكور كفر أو واحدة من الظأن واحدة من المعز من كفر صدق علي أن رضى شاتين. عن غلام شاتان وعن الجارية شات. لحديث عيسى رضي الله تعالى عنها مرفوعة عن غلام شاتان مكافئان. عن غلام شاتان مكافئان وعن الجارية شات. طواه أحمد والترمذي وصححه وهذا قول الأكبر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول شات شات. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواب أبو داود ولا تجلو بدنة وبقرة إلا كاملة نص عليه لحديث أنت رضي الله تعالى عنهما رفوعا يعقّ عنه من والبقر والغنم رواب أبو داود قد تنعنا أنه أنه يراق و عن الغلاني نساتين وعن الجارية يعني الأنثى بسات هذا هو مقتضى الحديث هذه إنسان وراه غيره وهو مقتضى التفديد كون الذكر أفضل من الأنثى في الجهاد وفي الأرض يعني ذلك الذكر ذلك في الآتيقة ثم سمعنا ان من الصحابه من راى انه يكتفى بواحده في الزكاه كالانثى و ذلك مزيئا لقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سلم عق عن الحسن و الحسين كاهن كاهن فدل على انه يكتفى بواحده ثم كونه صلى الله عليه وسلم هو الذي عبق عن الحسن والحسين مع وجود والدهما فيه دليل على انه يجوز ان يتولاها غير الاب الاصل انها مطلوبه من الاب وان المطالبه بها هو لانه الذي رزق ذلك المولود وهو الذي غالبا يهنأ ويفرح به هو ذلك فيكون المطالب هو فلا تطالب به الام لانها انما يقوم بالنفقه عليها او بما يلزمها زوجها ولا يطالب به اقارب الام ولا اقارب الام لكن يجوز اذا تبرع بها احد منهم ان يكتفى بذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام هو جد الحسني ابو امه وكذا جد الحسين ولكنه ابن أم هديه فهو جمع بين القرابتين كونه ابن عم لأليه وكونه ابن جنكه فلذلك تولى العقوق عنه لن يروى أنه تولى العقوق عن أولاد زوجاته الأخرى يعني بناته بناته الأخرى فبنات يعني ذريه زينب التي هي امراتها بن عاصم الربيع كان لها اولاد وكذلك عثمان ايضا رزق اولادهم ان كانوا لم يعيشوا من زوجاتهم فلما لم ينقل انه عق عن احد منهم دل على أنه ما خص الحسن والحسين الا لمزيه فإنه فرق بهما و اخوهما ايضا قد ودهما من ذريته فقال الحسن ان ابني هذا سيدا الى اخره فالحاصل انه يؤخذ منه جوازه تحمل غير الاب لها بل يتولاها غير الاب كالجد واذا تولاها الجد ابو الام ففي الطريق الأولى الجد أب الأب وكذلك الأعمام والأخوال والأقارم الجهد إذا تذبع بها أحدا عن فجذ إن شاء الله لكن إن المطالبة لها أصلا هو الأب ولو مأسرة كما سمعنا حتى أن الإمام أحمد استعب له إذا كان مأسرا أن يستقرر يقول يطلب قضاً أو دينا ويذبحها لأنه أحيى بذلك سلة وفي أمل وفي رجاء أن الله تعالى يعينه ويغنيه حيث يعمل بهذه السلة فالحاصل أنه يسأل أن يذبح شاة عن المرأة وشات عيني ونكا فاذا اقتصر على واحده كفى ذلك ان شاء الله ثم إذا ذبح من الإبل او من البقر فيقولون لا يكفي فيها شرك في ذنب بخلاف الاضحيه ولم التمتع الى القران انه يشترك سبعه في بدنه او بقره وليس كذلك العقيقه يعني لو ان سبعه ولد لهم اولاد فقالوا نذبح هذه البدنه حقيقه عن مولودنا ما يكفي ما تسمى عقيقة الا كامله إذا أرادوا أن يحيي السنة فإنهم يذبحونها كاملة يذبحوا شعة أو بدنة ثامة أو بقرة ولم يلقى الاشتراك فيها ولم يلقى الاستفاء فيها بسبب بدنة أو بقرة هذا هو الأصل يؤد للعليه ما تنقل. والسنة في تشاجع يوم ملادته قال في الشر لا نعلم فيه خلافا لحديث ثمرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تزح عنه يوم سابعه يسمى فيه ويثلق رأسه فواه الخمسة وفصحة في المبيل فين في أربعة عشر فين فاتف في إحدى وعشرين لحديث بريده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقه تذبح لسدء ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القبطان ويروى عن عيشة رضي الله تعالى عنها نحوه ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعفق في أي يوم الأراض لأنه قد تحقق سببها أما وقتها فتنعنا أنه باليوم السابع لكن تجوز قبل ذلك فتجوز في اليوم الأول وبعده ولكن الأفضل اتباع لهذه النصوص تاخيرها إلى اليوم السابع وتجوز قبل اليوم الرابع عشر لكن إذا ذات اليوم السابع فتأخيرها أفضل فأخيرها أفضل إلى اليوم الغد عشر فإذا فأت فتأخيرها أفضل إلى اليوم الحادي والعشرين يعني لتتحقق السبع يعني زاد سبع فإن فأت فزاد سبع وسبع فإن فأت فزاد سبع وسبع وسبع يعني زاد لا يأتي أسابيع فإذا فات الفادم العشرون فذا بحى في, يوم في أي يوم تيسرت ولو بعد أسفر ولو بعد سنين يعني متى تيسرت لبحى ذلك أنه قد يكون معسرا قد يكون غائبا يجوز العراء آخرها إذا كان معسرا إلى اليساء هو الذي ذا صيره به كما توجدها يجدها الله ولو بعد عشر وكره لقوه من دمها انكره سائر اهل الاني وكربوه لقوله صلى الله عليه وسلم اهرق عنه دما واميط عنه الاذى فواه ابو داود وروى ابو داول داول عن فريده رضي الله تعالى عنه كنا نرث خراس الصديق بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نرثه بزعران. فأما من الرواة ويُذم، فقال أبو ذاود وهي مهمل، إنما الرواية وإنما وي... الرواية مكان يُذم. إنما الرواية ويسمى مكان يُذم. وكذا إنما الرواية ويسمى مكان يُذم. وكذا قالت نمام وأحمد ما راه إلا خبأ. نسمعنا أن الجاهلية كانوا إذا ولد المولود وبدأوا له العقيقه لبطخوا رائساه من دنيا ولما جاء الإسلام بتحريم الدم ونجاسته وكذارته نهى عن ذلك نهي عن ذلك ولم يقف هذا الفعل وعد من أفعال الجاهلية فعدل الصحابة إلى تلطيخه بجاثران لأنه طيب الرائحة قد يكون فيه منفعة وشفاة حديث سامرة فيه رواية في بعض الروايات لكل غلام مختار بعقيقته تنبح يوم سادره ويدمى ويدمى هكذا روية لكن فنعنى أن هذه الغواية خطأ والصحيح ويسمى تنبح عنه يوم سادره ويسمى فكتابتها كأن بعض الكتاب قرأها أو كتبها بسرعة وقفع السين من المين فتوحب بعض المساخ أنها دالا فرواها ويدلع وفسرها بأن المراد يلطح رأسه بذنها فنمع أن الإمام احمد أنكر هذه الضواية وبطريقة الأولى انكار ذلك التفسير. الذي هو تلطيخه بدمها بقي أن نقول ان ان تلطيخه وبذلك لا لا يجوز وقد ذكروا انه يستحب ان يحلق راسه فاما تدمية راسه فلا مناسبة لها وإلى حلق راسه فقد رؤيا أنه يتصدق بوزنه ورقا يعني من الحظه وان كان غالبا انه لا يزن الا قليلا لكن بما يبلغ ثم ينفخ بعد الحلق بزافران او شيء ما له رائحه عطره ويجتنب أو يجنب نادي كذا مثل ذلك ويثن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامه في اليسرى لقول ابي رافع رضي الله تعالى عنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذم في اذن حسين حين ولدت ولدته فاطمة بالصلاة طواه احمد وغيره ورابه السني عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من ولد له ولد فأزد في أذنه يمنا وأقامت اليسرى لم تضره أم الصبيان يعني القرينة السبب والحيال أن الأذان ذكر لله كلماته وفيها ذكر الله فيها التكبير وفيها الشهاده وفيها التهليل وفيها أيضا الدعاء للصلاة والدعاء للفلاح فناسب أن يكون أول ما يقرأ سمع هذا المولود الذي خرج إلى الدنيا جديدا أن يكون أول ما يقرأ سمعه ذكر الله وإن كان لا يفقه ولا يتاثر بذلك تاثرا ظاهرا لكن من باب التبرك باثار هذه الكلمات الطيبه ومن باب التفاؤل بانه يكون من اهلها من اهل معانيها، فيثنوا ذلك ويكون اول أول يومي ولادته ما معيولاً ثم ليس معناه أن يرضى الصوت الكراث إلى المؤذن وإنما معناه أن يتكلم به ويسمي اذانا لأنه بلا الاذان المعروف هجن وأقابر نعلم من الأذان يرفع به الصوت ف في عذر الصبي إنما يرفع الصوت بقدر ما يسمعه الجالسون عنده. هذا هو المعروف. وكذلك الإقامة. رفع صوته بالإقامة كرفع صوته بالأذان على حد سواء. كذلك إذا أذن فترضه للأذان كتاب له للإقابة بالغم أن الأذان يرتل ويتغذق كلماته ويزاد في مدها لكن هذا إنما هو في الأذان للصلاة الذي يقصد به اعلام الناس فيرفع الصوت حتى يعلمه ويمده حتى حتى يلعج مدى الصوت فأما هذا فما قتل كيء من ذلك إذا يقتد صار على على أرض الصوت بقدر ما يسمع الخاضرين ويسرده كما يسرد الإقامة دون الترسل ودون المد في الكلمات ولو اذن غير الأب أجدنا فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى الأذان فإذا تولى الأذان أبوه فهو المطالب بذلك وهو الأفضل فإن تولاه جده أو جده الآخر أو أحد أعمانه أو أحد أخواله أو أحد أخوته. كفى ذلك إن شاء الله وثنى أيحنا قرأة الغلام في اليوم السابع يتصدق بوزنه شبه ويسمى فيه لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه السادر وقال صلى الله عليه وسلم لفعظمة لما والرجل الحسن احلقي راسه وتصدقي بوزن شعره شبه على المساكين رواه احمد هذا في سنية ويصعب ان يحلق بالموسى ونحوه لكن ياتي ازالته بمقراه نقص ونحوه يعني بما يزيله فان كان يتحمل للموسى حلق ليتحقق الحلق فان كان لا يتحمل خشيه ان يتاذى بجروح او نحوه يكتب في هذا القصر ويسن ويكون في يوم ولادته او يوم سابعه و كما سننا ان يكون في اليوم السابع واذا حلقه تصدق بوزنه ورقا الورق في الظهر سؤال المساكين وأمأل من أيضا أنه خفيف هو اولا أنه رقيق شعره رقيق ومتفرق وقصير، قد لا يزن جرهما يمكن أن يزن نصف جرهما أو جانقا فإذا إذا قال لا, لا يتيسر لوزنه وليس عن جيني جان. احتاط وتصدق و الاوراق النقديه هذه تقوم مقام الورق الذي هو الله فيتصدق بما يقارب مثلا خمسة ريالات او عشرة على المساكن وتكفي ذلك اما وقت التسمية فمعنى انه يسمى في اليوم السابع لهذا الكلام انه يسمى في اليوم السابع ولكن يجوز أن يسمى في اليوم الاول وغيره قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال انه ولد لي الليله غلام عن ضرب الليله عن اقرب الليلة. وسميته باسم ابي ابراهيم الليله عن البارحه القريبه فقدرهم بكلمة الليلة قبل الزوال فبعد الزوال يقوم من بعدها. فسمه في وقت ولادته ولم ينتظر اليوم السابع فدل على انه في جزء يسمى من أول يوم وقد يقدر اسمه قبل ولادته وقد يقالوا قد يقول إن كان ما في بطنه امرأة غلاما فاسمه كذا وان كان جارية فاسمها كذا ف... وقد يكون غائباً فينصي أهله ينصي أهله إذا ولد الغلام وقد تكون امرأة عند أهله في ينصي أخواله أو والد المرأة فهذا كل حال ف... يعني في هذا أنه يسمى في اليوم السابع ويجيز في اليوم الأول وما بعده إن شاء الله وحظ الأسماء عبد الله وعبد الرحمن من حديث يوواه مسلم وتحرم التسمية بعبد غير الله تعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حجم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة آسى عبد المطلب فاره في الفروة أكبر الله أكبر هذا في التسمية من السلام على الأسناء قويل ويطول بنا أن السلام أن نستغل ما يتعلق بالأسناء ولكن نحيل الطالب الى كتاب ابن القيم زاد المعاد وكتابه الثاني كفرة الودود لأحكام المولود وذلك انه الفقهاء تكلموا على الاسمى في هذا الموضع في اخر الحقيقه لانه أنسب لما كان فيه الكلام لما كانت الحقيقه من من القربات يجعلها هنا الحقوا جميع ما يتعلق بالمولود بها فجعلوه في مكان فذكروا شيئا كثيرا من الكلام على الاثم وبعضهم اذا توسع اذا كان الكتاب موسعا توسع ايضا فمن الكتب الفقيه من تتوسع المغني والكتاف كتاف القناع والمطالب اذنها التي تتوسع في عناء توسعت ايضا في ذكر الاسماء وايها اختان ونحو ذلك كذلك اذا كتاب ابن سلمان أن أكله العجبة نقول باختصار أن الإسم ذكر ابن قيم أن له تأذير في المثل وأورد لذلك أنثلة واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الإسم الحسن ويكره الإسم القبيه. وَإِذَا أَمَرَهُمْ إِذَا دُعِهُ إِلَيْهِ ان أَنْ له لَهُ إِسْمًا وذكر انه مره جاء رجلاً كان عنده ساكن قرن يحلبها فقال إليه إسنان كلاهما لن يرضى بإسمهما ورضي باسم الثالث الذي اسمه يعيش فقال احلبها وغير أسماء كثيرة وذكر أبو داود في سننه النبي صلى الله عليه وسلم غيرت اسم العاص وشيطان وسيطان وعزيم وغراب وحباب وأسماء هذلك أسماء كثيرة أذكر أبو داود قال تركت أساني لها للأختصاء ثم ذكر ان انه لا بد ان يكون الاسم فيه شيء من التاثير في المسمى ورد ذلك لما اختيرت الاسماء الحسنه وكرهت الاسماء القبيحه ولذلك ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرب الأسماء إلى الله عز الله وعز الرحمن وأكدخها حارفاً وهماً وأكدخها حرب ومره ومشهراً عند الآخر حديث أحب خير الأسماء ما عبد لدى أخلك لكن هذا الحديث لن يثبت مرفوعا إنما الحديث الثابت هو هذا ورجع الحديث كثيرة في ضد إسم محمد ولكن الغالب أنها لم تثبت لن, لن يكن منها الحديث صحيحة من كثرتها فنقول إن اسم محمد بلا شك أنه مستقل من الحن فهو من أحسن الأسماء وكذلك كل اسم مشتق من الحنج كأحمد وحامد وحمدان ومعاكده كذلك الأسماء التي تعبد لله كعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الوحاب وعبد الغصاق وعبد الغفور وما اشبه ذلك لأنها تضاف إلى الله ويقترن بها لفظ العبودية وأنت تعرف أن العبودية تقترن او تذكر المسمى بالذل انه دليل لله تعالى فيناسب انه يستشعر اذا عبد أنه, انه عدل فيحرص على تحقيق العبوديه وكذلك اذا حمد يحرص على ان يكون من اهل الحمد أن يكون متوفزاً بالحمد وأن قوله أصدقها حارث وهنام فمعنى هو أن هذا الاسم منطبق على كل شخص، فإنه يخطق على كل إن كان أنه حارث يعني أنه ان همته الحرث وليس الحرث خاصا بالزراعه ونحوها بل التقلب في البلاد وطلب الرزق هما معناه ذو فله وله هم يهم بكذا فينفذ ويهم بكذا فينفذ لذلك كلكم حادث وكلكم حمام ورد ذلك ببعض الاخاذ تراحة حربنا مرحة لإستقاقهما فإن الحرب مستسرحة.